صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المدثر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 وعسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت لهما رمما ممدودا وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا طمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر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 الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا؟ وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا؟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 مَن تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُم عَلَى التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْرٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا Oh,